لن نجعل الْأَرْضَ مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أَزْوَاجًا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِذَاذًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وانزلنا مِنَ الْمَعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لنخرج بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصابا للطاغين مآبا لابثين فيها أحيانا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 لا يسمعون فيها مغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا